يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام ولا الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللت فاصطادوا ولا يدرى منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم كلُّ أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكُلُّ من ما أمسكنا عليكم وذكر اسم الله عليه واتقوا الله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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ فَذَلِكَ لِيَتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُسْنَى عَشَرَةً قِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنَّ معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمتنب رسولي وعذرتموهم وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم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 من خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.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 وآتاكم ما لم يُؤْتِ أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل إننا هنا قاعدون قال ربي إن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 وَاتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَآءَنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ بَاقُرْبَانَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَكَ قَالَ إنما يتقبل الله مِنَ الْمُتَّقِينَ لَا إِنْ دَعَوْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاصِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُ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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعدزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارك والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله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 أصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وقفينا على آثانهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل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 بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمانا واحدة وَلَكِن لِيَدُلَّ وَكُن فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ بَيْنَهُ ذل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فعلم ان ما يريد الله ان يصيبا ببعض ذنوبهم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 فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَيَّ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَصَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرباليون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم سُمِعُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضروا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتديع أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 لا تجدن أشد ناسعدا وَلِلَّذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلا تجدن أقربهم مودة لِلَّذين آمنوا الذين قالوا إننا صارى ذَلِكَ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 40-وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتُنحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذو عدل منكم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 والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحلم عليكم صيد البر لما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تنبذلكم تسكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عس الله عنها والله غفور حليم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 فَإِنَّهُمْ ثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا إِفْنَ فَآخَرَنِي يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ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 واتقوا الله واسمعوا والله لا يهذي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ النَّكْمَةَ وَالْأَضْرَاصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي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 تَن مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِّ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَّا هَيْنٌ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أتعلم الغيوب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 فَلَمَّا تَوفَّ تَنِيكُ تَأَ تَبْ وَقبَعَ لَيْهِمْ وَأَل شَيْءٍ كُلِّْ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن